بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في النار فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يخسر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سفر وما أدراك ما سفر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر عليها تسعة عشر وما جعلها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 كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسخر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليبين في جنات يتساءلون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 كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء من منهم أن يؤتى قصفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله الشقوى وأهل المغزرة